يسر مشروع كبار العلماء بالكويت أن يقدموا لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم مستمع الكريم سلام الله عليك ورحمته وبركاته قوله تعالى ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة أن أهل الكتاب لو أطاعوا الله وأقاموا كتابهم باتباعه والعمل بما فيه ليسر الله لهم الأرزاق وأرسل عليهم المطر وأخرج لهم ثمرات الأرض وبيّن في مواضع أخر أن ذلك ليس خاصا بهم كقوله عن نوح وقومه فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا وقوله عن هود وقومه ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم الآية وقوله عن نبينا عليه الصلاة والسلام وقومه وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى وقوله تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة الآية على أحد الأقوال وقوله ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض الآية وقوله ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب وقوله وأمر أهلك بالصلاة واصبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى ومفهوم الآية أن معصية الله تعالى سبب لنقيض ما يستجلب بطاعته وقد اشار تعالى إلى ذلك بقوله ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس الآية ونحوها من الآيات قوله تعالى منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة أن أهل الكتاب قسمان طائفة منهم مقتصدة في عملها وكثير منهم سيء العمل وقسم هذه الأمة إلى ثلاثة أقسام في قوله فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير ووعد الجميع بالجنة بقوله جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ ولباسهم فيها حرير وذكر القسم الرابع وهو الكفار منها بقوله والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا الآية وأظهر الأقوال في المقتصد والسابق والظالم أن المقتصد هو من امتثل الأمر واجتنب النهي ولم يزد على ذلك وأن السابق بالخيرات هو من فعل ذلك وزاد بالتقرب إلى الله بالنوافل والتورع عن بعض الجائزات خوفا من أن يكون سببا لغيره وأن الظالم هو المذكور في قوله خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم الآية والعلم عند الله تعالى قوله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك الآية أمر تعالى في هذه الآية نبيه صلى الله عليه وسلم بتبليغ ما أنزل إليه وشهد له بالامتثال في آيات متعددة كقوله اليوم أكملت لكم دينكم وقوله وما على الرسول إلا البلاغ وقوله فتولى عنهم فما أنت بملوم ولو كان يمكن ان يكتم شيئا لكتم قوله تعالى وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فمن زعم أنه صلى الله عليه وسلم كتم حرفا مما أنزل عليه فقد أعظم الافتراء على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم قوله تعالى وحسبوا ان لا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون الآية ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة أن بني إسرائيل عموا وصموا مرتين تتخللهما توبة من الله عليهم وبيّن تفصيل ذلك في قوله وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين الآية فبيّن جزاء عماهم وصممهم في المرة الأولى بقوله فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد وبيّن جزاء عماهم وصممهم في المرة الأخيرة بقوله فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا وبين التوبة التي بينهما بقوله ثم رددنا لكم الكرة عليهم وامددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا ثم بين أنهم إن عادوا إلى الإفساد عاد إلى الانتقام منهم بقوله وإن عدتم عدنا فعادوا إلى الإفساد بتكذيبه صلى الله عليه وسلم وكتم صفاته التي في التوراه فعاد الله إلى الانتقام منهم فسلط عليهم نبيه صلى الله عليه وسلم فذبح مقاتلة بني قريضة وسبى نساءهم وذراريهم واجلى بني قينقاع وبني النضير كما ذكر تعالى طرفا من ذلك في سورة الحشر وهذا البيان الذي ذكرنا في هذه الآية ذكره بعض المفسرين وكثير منهم لم يذكره ولكن ظاهر القرآن يقتضيه لأن السياق في ذكر أفعالهم القبيحة المعضية من قتل الرسل وتكذيبهم إذ قبل الآية المذكورة كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريق يقتلون ومعنى حسب أن لا تكون فتنة ظنوا أن لا يصيبهم بلاء وعذاب من الله بسبب كفرهم وقتلهم الأنبياء لزعمهم الباطل أنهم أبناء الله وأحباؤه وقوله كثير منهم أحسن أوجه الإعراب فيه أنه بدل مواو الفاعل في قوله عموا وصموا كقولك جاء القوم أكثرهم وقوله أن لا تكون فتنة قرأه حمزة والكسائي وأبو عمرو بالرفع والباقون بالنصب فوجه قراءة النصب ظاهر لأن الحسبان بمعنى الظن ووجه قراءة الرفع تنزيل اعتقادهم لذلك ولو كان باطلا منزلة العلم فتكون أن مخففة من الثقيلة والعلم عند الله تعالى قوله تعالى أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون والله غفور رحيم أشار في هذه الآية إلى أن الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة لو تابوا إليه من ذلك لتاب عليهم وغفر لهم لأنه استعطفهم إلى ذلك أحسن استعطاف وألطف بقوله أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون ثم أشار إلى أنهم إن فعلوا ذلك غفر لهم بقوله والله غفور رحيم وصرح بهذا المعنى عاما لجميع الكفار بقوله قل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف الآية قوله تعالى وأمه صديقة كان يأكلان الطعام ذكر في هذه الآية الكريمة أن عيسى وأمه كان يأكلان الطعام وذكر في مواضع أخرى أن جميع الرسل كانوا كذلك كقوله وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام الآية وقوله وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام الآية وقوله وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام الآية وقوله تعالى انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أن يوفكون معنى قوله يؤفكون يصرفون عن الحق والمراد بصرفهم عنه قول بعضهم إن الله هو المسيح ابن مريم وقول بعضهم إن الله ثالث ثلاثة وقول بعضهم عزير ابن الله سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا وعلى من يقول ذلك لعائن الله إلى يوم القيامة فإنهم يقولون هذا الأمر الذي لم يقل أحد أشنع منه ولا أعظم مع ظهور أدلة التوحيد المبينة له ولذا قال تعالى انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنه يؤفكون على سبيل التعجيب من أمرهم كيف يفكون إلى هذا الكفر مع وضوح أدلة التوحيد أيها المستمع الكريم نكتفي بهذا وإلى لقائنا القادم إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته